هل الإسلام يحرك حياتنا الذي إ س ل ل ا حياتنا ا م يحرك أ ق ر ر ه أ ن ه لا بد من ح ر ك ة وقل أ ن تجد كائنا حيا لا يتحرك ا ل ح ر ك ة م ر ت ب ط ة ارتباطا وثيقا بالكائنات ا ل ح ي ة فهي تمل المكث والجلوس في مكان واحد فلا بد لها من ح ر ك ة ولا بد لها من انتقال و ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر هذه الكائنات التي هي م و ج و د ة ا ل آ ن فيما يعرفها ا ل إ ن س ا ن فيما توصل إ ل ي ه ا العلم من طيور من وحوش من حشرات من دواب مختلفة وما سميت بذلك إلا لأنها تدب أي تتحرك وتسير الإنسان طيور أي وتسير وحوش دواب حشرات تتحرك أكثرها حركة إلا تدب بذلك فهو ينتقل من مكان إ ل ى مكان ومن بلد إ ل ى بلد ومن محيط إ ل ى محيط بل يتحرك من طور إ ل ى طور من ط ف و ل ة إ ل ى شباب إ ل ى هرم و إ ل ى غير ذلك لا يكاد يكون بغير ح ر ك ة حتى لو انه جلس في مكان واحد تحركت يده إ ر ا د ي ا أ و بغير إ ر ا د ة السؤال الذي بدأنا ب ه الحلقة هل ا ل إ س ل ا م يحرك حياتنا بمعنى نحن ننفذ الكثير من ا ل أ ن ش ط ة التي يمكن أ ن نسميها بالانشطه أ ن ش ط ة ل أكل ح ي ي و وشرب و ة و وزيارة م م الحيويه ل ص ف ة إ ل ى غ ر كافرا ذلك من الأنشطة العاقل من الناس مسلما كان من من أو و وحياته وفق الذي يرتب حركته وحياته وفق منطلقات ع ق د ي ة أ و بالتحديد أ ن تكون له أ ه د ا ف هو يتحرك ل أ ج ل هذه ا ل أ ه د ا ف كيف نتحركه ب ص ر ا ح ة كثير من الناس يتحرك ولا يعرف لماذا يتحرك ضربوا الدروشاب ريكب زرناو الحركة بيكة البيكة لتلفون قالوا وجاءوا قالوا وقالوا عزومة العزومة وصاحبي أننا مشينا شئنا الفاتحة المحلة الفلانية في الكلاكلة مشينا مشينا لك حصل له مشينا زرناو. هذه الحركة لكن في في في في في في كده مشى هذه وفق اي معتقد وفق و اي منطلق بمعنى حتى لا تكون هذه ا ل ح ل ق ة ش ا ئ ك ة و م ع ق د ة نقول الاسلام ينبغي ان يتحكم في حياتنا ب ص و ر ة و ا ض ح ة و م ؤ ث ر ة فالمسلم الذي يستيقظ الصباح الباكر من نومه ل ص ل ا ة الفجر هذه افضل ح ر ك ة يتحركها مسلم في الدنيا ان يتحرك لصلاة مكتوبة لصلاة أ ن يتحرك لفرض من الفروض تخيلوا معي زار النبي صلى الله عليه وسلم مريضا الناس بزوروا المرضى لكن بزوروهم خوفا من اللوم يقول لك يا أخي أنا قبل ما يطلع بيبق ليفي وشي بعدين بخليني النبي عليه حق قبل قال أزور وزور لوام ولسان وما وسلم وعاده لك المستشفى صلى الله عليه وسلم مريضا وعاده. ثم قال اللهم أنا ما زار مريضا من حر ثم شفهي ده شنو؟ عشان عشان إن قال لي ليه. ليه. ده ع ن ي و ل لك ان الله ي ق و م ل ا ه ي ق و م ل ا ل ل ه ي ل ك ن ع ش ان ي ع م ل ش ن و ق ا ل ي ن و ل لك ان و ل ك ان يقول لك ان ا ل يقول لك ان ا ل يقول ان ا ل ل يقول ل ان الله ي ق ل ان ا ه يقول و ك ان ا ه ي ق ان ي ص ل ي و ل ل ه يقول ل ان ا ي ق ان ا ل يقول ل ان الله ي ك ان ا ل س ه يقول ل ان الله ي ك ان الله يقول ان ا ل ل و ل ل ان الله ي ل ا ل ل يقول ل ان ل ل ه ي و ل ل ان ا ل ي ق ل ك ان الله ي ق و ان الله ي ل لك ان ا ل ل و ان ل ل ه ي ل لك ان ل ه ك ان ه ق ك ان ق و ا م ا ل يقول لك ان الله يقول ل ن ا ل ه يقول ل ان الله يقول لك ان الله ل ل ا ل ل ي ق و ر في نوع كونه بكويزه ى ب ض ر الناس خير يكون في فبالتالي يقوم له يتحرك له قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ينكأ لك عدو ويقيم لك لك صلات عدو هذا الحديث العظيم صححه ا ل أ ل ب ا ن ي رحمه الله تعالى فبالتالي أ ف ض ل شيء يتحرك له مسلم أ ن يتحرك نحو الفرائض أ ن يتحرك نحو المكتوبات يقول تعالى وسبحان أ م مَنْ ا جَاءَكَ ي ع ى س الله هذا نموذج ر ا ق في السعي و ا ل ح ر ك ة ل أ ن ه رجل أ ع م ى لكن هذه ا ل إ ع ا ق ة ا ل ج س د ي ة لم تكن عائقا ل إ ر ا د ت ه ولا ل ق و ة عزيمته فسعى وأحدكم مكتومة وانتوا يلاسوا جدا عبد أم حاجة الله ابن الآية دي؟ أين مات مات في معركة القادسية في العراق غريبة معركة العراق في دي أين في في أعمى سمعت ديبون مش ربنا ما قال ليس على ا ل أ ع م ى حرج ولا على ا ل أ ع ر ج حرج ولا على المريض حرج قال لنا ذ ا ر م و ت في سبيل الله واعطاهم د ت ر ا ح أ اختراح أ ن يحمل ا ل ر ا ي ة قال لهم انا أ ع م ى حتى ولو أ ر د ت أ ن أ ف ر لن أ س ت ط ي ع م ا ب ي د ت ط إ ل الا ز و يجره م ب ي د ج ر ب ر ا و فمسك ا ل ر ا ي ة وحامل ا ل ر ا ي ة واقف لحد ما في محله و أ م ا من جاءك يسعى لكن اي سعي ما معه خ ش ي ة ده سعي باطل و أ م ا من جاءك يسعى وهو يخشى الله ما داير السعي ساكن انها ل دي كلها ج ا ر ي ة ا ل ر ا ب ي ن المواصلات والخاشين السوق والمالين الدكاكين والمالين ا ل أ س و ا ق والمواقف ا ا ل ل ي ن م بتعت العربات والمواصلات الدنيا دي كلها ج ا ر ي ة المطارات م ل ي ا ن ة ناس ناس مسافرين وناس مستقبلين وناس مودعين والميناء البري مليان خلق و أ م ة لكن السعي المحترم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 ا ل إ س ل ا م يتدخل في حياتك ويحركها كيف يوريك تقوم متين وتلوم متين ما على كيفك ما تقول انا والله اصل ل س الصبح بعد ما, ما ل ليك ليك. حاضر شئت ي ن من ا ل ص ا ل ع ش مباشرة ا مباشرة ء و ل ا سمر بعد ا ل ع ش ا ء ك م ا ج ا ء ت ب ذ ل ك ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ل ا سمر ب ع د ا ل ع ش ا ء حتى يتقوى ا ل ج س م على ا ل ع ب ا د ة و ع ل ى ا ل ط ا ع ة طيب ا ل إ س ل ا م ه د خ ل ويتحكم في ح ي ا ة ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ي ن ا ل ج ب ا د ه و ا س مسلمين لكن م ا د ا و ا ل إ س ل ا د ه و ا ل ع ي ا د ه والعباده و ا ل م ة ت ق و ل ل ك ج د ا ا ل ل ه د ه ن ا ل ع ب ا ه لكن ما يدخل في هدومنا تماما نلبس زي ما دايرين بناطلين كويس ضيق نحن نلبس على كيفنا الله خلقنا ايه داير شنو نصليه ل بنصلي نصوم رمضان د ه كله ب ن ك م ل ه لكن ما يدخل في لبسنا تلقى شاب تقول له مسلم اي مسلم اها كيف يقولك ل جدا شنو مش الصلادي بنجييها لكن اعمى ا ل ش ع ر زي ما داير زي بومارلي زي فلان داك الله ما يدخل يا ز و ر انت مسلم كيف طيب دين عارفين انو سموشنو ن عندهم ن اسم ده اسمه المسلم الباهت لا طعم ولا لون ولا رائحه ة ل له ي لا يعطيك نكهة الاسلام ولا يمثله نمثل الاسلام、ده. مسلم、باهت. الاسلام تدخل كلها قل إن صلاتي、ونسكي. لكن ما باهت حياتك يعطيك في ونسكي في دين نكهة ان ده بس ما تقف الاسلام ل ل ل ل يتدخل ن لا له م في حياتك ويتحكم فيها وبالتالي عبر هذه ا ل م س ا ح ة ا ل ق ص ي ر ة هل ا ل إ س ل ا م يحرك حياتنا هل هو المهيمن عليها ربنا سمى الكتاب ومهيمنا عليه هل مهيم أوامره القرآن على حياتك؟ وتقف تصدر عن أوامره وتقف على حدوده وتلك حدود الله فلا حدوده حدود ت ق ربنا و و ه ا م يتعد حدود ل ل ظلم ه نفسه فقد ربنا وضع حدود يكون ا ل ق ر آ ن مهيمنا على حياتك وبالتالي إ ذ ا أ ك ل ت ا ل إ س ل ا م يدخل في حياتك يفرق لك بين أ ن و ا ع من ا ل م أ ك و ل ا ت فيبيح الطيب ويحرم الخبيث وينهاك عنه و إ ذ ا أ ك ل ت ي أ م ر ك أ ل ا ت س ر ف وإذا أكلت, يأمرك ألا تسرف وإذا أكلت ي أ م ر ك أ ن ت أ ك ل بنيه التقوي على ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة حتى تقوى على ا ل ط ا ع ة وتقوى على ا ل ع ب ا د ة ولا تنسوا الحديث النبوي الذي ب د أ ن ا به ا ل ح ل ق ة اللهم ش ف ه ي ن ك أ لك عدوا ويقيم لك صلاه وبالتالي ا ل إ س ل ا م ينظم سلوك ا ل إ ن س ا ن المسلم و ي ط ب ط أ ن ش ط ت ه ا ل ح ي ا ت ي ة ولا يترك ش ا ر د ة ولا و ا ل د ة من ا ل أ م و ر التي فيها النفع و ف ي ه ا ا ل ر ا ح ة و ف ي ه ا ا ل ط م أ ن ي ي ن ة و ف ه الا ا أ م للمسلمين ن ل إ ووضعها في إ ط ا ر ه ا الصحيح سأحكي لكم قصة. قدر الله لي أن أسافر السفر أن أذكر حتى واحد لكم الكاميرون لي في يعني في واحد من في الله إلى البلد العجائب الطرائف الجوازات الإجراءات من من قصة قدر ووجدت هذا بتاعت السفر في المطار قام سلم أ ن تفلان ن ي لي قال قلت له ع سلم عليه باسم ه وقال لي م ا ش و ي ن ق ل ت ل ه ماشى ي كاميرون قلي ا ل ماشى ي جيب لاعبين ك و ر ة ولجنو ف أ ن ا استغربت و ل ت ل ه ث ا قلي آ خ ذ ي ن مشهورين ب ا ل ك و ر ة فقدر الله ا ن ه ذهبنا إ ل ى مركز إ س ل ا م ي في ا ل ع ا ص م ة ياوندي هذا المركز هو ا س م ه مركز الملك فهد لتعليم العلوم ا ل إ س ل ا م ي ه مركز ضخم جدا وكبير وجدت ه في هذا المركز رجل يعني كثير الشعر كثيف الشعر يصلي في المسجد وعرف أ ن ي يعني ي ق د م بعض الدروس والتوجيهات وكذا فجاء وتعرف عليه ه م يتكلموا اللغه ة الفرنسية وكان في واحد من المترجمين فقال يا خاندر أسأل في من ذ الفرنسيه ا ر ج ل أسئلة ب وبدأت أجيبه بما د أ يسألني أ الإسلام عن ع ف فسألته تيخي ت ليه ما لك ما فأخبرني أنه أ ل ثلاثة م منذ أ ا قال أسلم له ثلاثة ا م أسلم يوم م له فسألته ل بس فسألت عن سبب س عن إ قسم ت له ث ل ا ث ة يوم بس قال لي إ ن ه هو أ ك ب ر مغني في الكاميرون عنده ف ر ق ة وبيغني وعنده ا س ت و ا ن ا ت و أ ل ب و م ا ت و أ ش ر ط ة و ف ر ق ة ك ب ي ر ة جدا م و س ي ق ي ة وقال دي كلها احكشك خلاها كشك بتاع محل اتصالات بتاع مخصوص وجفت الاسلام الاسلام. نظر ب المسكز الى اطعمتهم واشربتهم قال وجدت الاسلام يتدخل في جميع شؤون حياتهم وينظمها ي ع ن ي مسلم ش م ت ج يجب ا ل ا م يوم الجمعة ع و ع د ذلك ا ك ت ي ك ل ه و ت تشربه ش ر ب الدار و ت ف ع ل الدار ل ت ف ع ه و ت ع على م ل ك ي ف ك ق ا ل ل ي يتدخل في أ ط ع مجموعه ه م أي ح ا ة ا ا ل ل إ س م و ج د ت ه ان ضارة الخمرة المخدرات ا ل خ ز ي ر ا ل مجموعه ي أي ت ة ح ا ة ا ا ل ل إ س م ل ي لي, لي ج ت ب ا ضارة خ ب ي ث ة جدا و أ ي ح ا ج ة أحلاء ل ه م طيبة قال لي ع ن ن د ا ناس عندهم أ د ي ا ن أ خ ر ى يشربوا الخمر ويسكروا قال الإسلام يمنع هذه الأمور حتى المسلمين اللي بيسكروا لا يقولوا هذا صح والدين لا يؤيد هذا وتعاليمهم لا تقرهم يفعلون هذا وهم يقرون أ ن ه م يفعلون المنكر والفساد و ا ل م ع ص ي ة فقال لي قلت دين لا يتدخل في شؤون أ ف ر ا د ه وينظمها ي أ م ر وينهى دين لا يفعل هذا غير جديد ب ا ل ا ح ت ر ا م اسمعوا ل ث ا ن ي ق ا ل ل ي عجبتني هي ا ل ص ل ا ة ا ل ن ا س ي ج ي ف ك ل ه م صف في م و ا ع ي د م ح د د ة ي ق د م و ا م ر ج ل واحد و ا ل ب ا ق ي ن وفين ا ق فصف ي ا ل ا ل ص ف ا ل أ و ل ا ك تمن ا ل ص ف ا ل ث ا ن ي ق ا ل ل ي ي ج ي ف و بنظام و ب أ د ب وبترم ح ا حركات ج م ي ل ة في ه ا ت ذ ل ل وفي ها ع ب و د ي ة في ن ا س صلاتو بالموسيقى و ص ل ا ت ترانين و ص ل ا ت ع ب ا ر ة عن ضجيج أ و حتى بعض المسلمين قد يذكر الله بهذه ا ل ص و ر ة وهذه ا ل ص و ر ة م ر ف و ض ة الذكر س ك ي ن ة والذكر ط م ا ن ي ن ة والذين آ م ن و ا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب فقال الأقالب هذا الذي دعاني لإسلام الله أن يثبتنا وإياه إذن إلى أين نتحرك؟ نتحرك نحو المساجد نتحرك نحو نتحرك لإصلاح ذات البين لي نسأل إلى يهديه أين إذن أن وأن نتحرك نتحرك نحو نتحرك نحو نتحرك نتحرك ل إ ق ا م ة الشعائر نتحرك ل ص ل ة الرحم نتحرك ل ع ي ا د ة المريض ولكن علينا أ ن نستشعر في كل هذه الالوان أ ل و ن وفي ك ص ن أ نستشعر أننا نعبد الله جل وعلا وأن سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى وتعالى وتعالى اكتفي واستوجعكم وعلا نجعلها يرضيه الحركة الله هذا الله منا بهذا القدر أستودعكم الله الذي يطلب ودايعه جل لوجه هذه وأن وأن تضع